وجاءت تكرس الموت بالحق الحق أنك ستموت الحق أنه ستأتيك ملائكة إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب الحق أنك ستعرض للسؤال الحق أنك سترى إما جنه وإما نار فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال بل ليت شعري كيف سيكون الجواب وأين سيكون المصير هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار إن ساكن الدنيا لابد أن يعلم أنه سينسقل من هذه الدار إلى دار أخرى يا ساكن الدنيا إن مسراك القبر غدا. فماذا أعددت للقبر إنه اختبار للتوحيد من ربك لن يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله لم يختع إلا الله لم يستعن إلا بالله لم يعطي إلا لله ولم يمنع إلا لله ويغضب من أجل الله حياته كلها لله فيسبته الله لم يشرك بالله لا سحره، لا شعوده لا كهنة لا عرافين لم يطم إلا بالله وما قدم النذور إلا لله وما ذبح إلا لله ولم يستغث إلا بالله سينجح في اختبار التوحيد ثم اختبار للصدق وما دينك قال ديني الإسلام الإسلام المبني على خمسة أركان على تهادة التوحيد على إقامة الصلوات فأين المسلون صلاة الفجر سعن وتشتكي وباقي الصلوات سعن وتبكي والمسلمون يمرون على المساجد كأن الأمر لا يعنيهم ستسعى اليام السكين إذا وُسد القائد إذا وُسد العبد في قبره جاءت الأعمال الصالحة جاءت صلاته جاءه قرآنه جاءه ذكره وتسبيحه وتهليله يدرعون عنه العذاب فيرسل الله عليه صائفة من العذاب فتأتي من رأسه فيرد القرآن فتقول والله بالليل والنهار يقرأ القرآن والله أتعب ليله ونهاره وهو يقرأ القرآن فلا مدخل لك عليه ليأتي العداد من بين يديه فترده الصدقات والصلوات تقول عنك والله مرتاح إلا الآن في قبره حتى وضوءه تدافع عنه في قبره فماذا أعددنا للامتحان ماذا أعددنا للامتحان وعند الامتحان يكرم المرء يكرم المرء أو يهل ومنها أخرجهم سارة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان, فيقولان من ربك فيقولها فيقولها, فيقولها لا أدري لا أصل الفجر في جماعة ولا حفظ الجوارح والأركان وما قدر الله حق قدره فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيضربانه بمطرقة على رأسه فيخر في الأرض سبعين خريفا حتى إذا أفاق قال له وما دينك قال هاه هاه لا أدري فيضربانه حتى يخر في الأرض سبعين خريفا فإذا أفاق أقعداه وسألاه ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا فتظهر النتيجة لا دريش ولا تليش وينادي منادي الله انكبب من اذلش له فراشا من النار والبسوه لباسا من النار وحمّطوه بحنوط من النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلت أعضاؤه فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الرائحة فيقول من أنت فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالشر فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد انا عملك السيء. انا عملك السيء. انا تركك للصلوات. انا نومك عن الفجر والاصريات. انا الاغاني. انا الربا، انا الغيبة والنميمة. انا السب واللعان، انا الشاشات والقنوات. فيقول من أن وجهك والله الذين يأتي إلا بالشر وقال الذين آمنوا إن الخاسرين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فكيف سيكون الحال إذا سئلت وتلعتم تطلب الرجوع إلى الدنيا فلا يستجاب لك أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعاكم النذير ينادون ينادون بأعلى الصوت والظاهر جعون فلا يستجاب لهم فيفتح له نافذة من النار فيأتيه من فنفا وسمومها فيقال له هذا مقعدك من النار، فيصيح بأعلى الصوت: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أنت الآن في فترة الإعداد للاختبار والامتحان. أسألك بالله العظيم، لو جاءك ملك الموت اليوم، ومن الذي يحول بينك وبينه؟ فهل أنت على أسمى الاستعداد هل أعددت للسؤال جوابا وللجواب صوابا أسئلة ثلاثة سأقرأها عليك اكتبها عندك واستعن عندي من تشاء حتى تحل هذه الأسئلة من ربك وما دينك ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم هذه هي الأسئلة هذا هو الامتحان وليست في امتحان الغد يدخلون ويروحون ويجيئون كيفما يشاءون وصيتي لك وصية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد يا محمد عش ما كأ فإنك ميس وأحبب من شئ إنك مفارقه وعمل ما شئ فإنك مجي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الغير رأيت أين العز لا في الشاسات ولا في القنوات لكن بالدعاء والسبب والتبرع في الظلم طلبنا الدشوش طلبنا أطباق من المصلين مرات ومرات استعدادا للاختبار ما الذي أله الناس عن الاستعداد للاختبار ما الذي ألههم أليس في الشاشات والقنوات التي دمرت أخلاق البنين والبنات حتى أصبحت الأ حتى أصبحت الأعراف والمحارم تنتهي في البيوت من وجد خيرا في قبره فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ها نحن نكرر النداء ها نحن نكرر النداء ها نحن, نحن نكرر النداء استجيبوا لله وللرسول أطيعوا الله ورسوله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لله سنستقبل الأصباق مرة ثانية استعد للاختبار لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الله واستعز للامتحان قبل أن تنادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لك اللهم وثق البنين والبنات امتحانات الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اضحمنا إذا وثدونا وفي التراب وضعونا وفي ظلمة القبر تركهنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر الهيران اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب الأنام حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمنا في أوطاننا أصلح أمسنا وولاة أمورنا يجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم امن علينا بتوبة النصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا أرحم الراحمين اغفل لنا ولوالدين ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا اللهم نور على أهل القبور قبورهم اغفل لهم وارحمهم ويسر نورهم اللهم اغفل لموثى اللهم اغفل لموثانا وموثى المسلمين يا أرحم الراحمين اجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة